احنا انا اود منك منكم ايها الاخوه ان تحفظوا هذا هذا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اتمنى انك تحفظه لاننا في زمن فتن الفتن اليوم يا اخوه مش في الواحد عمل بدعه وبقى الفتن اليوم على اصل الدين على اصل الدين يعمل حدث فيخرج به من الاسلام فنسال الله عز وجل وهو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به وان يحفظنا بال بالإسلام قائلين ويحفظنا بالإسلام قائدين ويحفظنا بالإسلام راقدين إنه القادر على البهلين والبهلين قلنا لابد أن نتكلم في قصة في التأويل إلا اللي حصل كل ما نتكلم حد يقول لك المتأول ومعذور ذلك المتأول ومع ذلك المتأول ويركب ذلك العمياء اتخبط مين ومشمال ان دا متأول متحارب يتكلم في قص الدين ولا في ولا في الظاهر ولا في الخاذي ولا ايه يعني المتأول دا بتصفر البده ولا بيعمل بيعمل بيعمل ذكرنا كلام الشاطيري رحمه الله في اللقاء الفائف اتخبط ان اللي بيحمله على التأويل بيخليه تأول ايه هو اللي بيحصل بيحصل انه بيبدأ يحكم عقله على المسألة زي ما قلنا اهل البدعة فيه اعتقدون ثم يستديسون انما اهل السنه استبدلوا ثم اعتقدوا فبدا يحصل ضعف في اعتناق الشريعه النهارده في بعض الاصوات لو صدقت هو مش بيواجه بس قادر يواجه, يواجه. عجز فاضمر لكن لو قدر لا أضغر. لو لو لو قال اللي في قلبه هيقول والله يا شيخ مش هتنفع ده لازم اتكلم كده بدماغنا ونمشي مع النظام العربي انتهين ده واضح من فلاتات اللسان ارتفاء الديمقراطية ده نفسه هو في الحقيقة من نفس هذا الضرب إلا أضعفه قال الشاطبي رحمه الله إن صاحب البدعة في بعض أمور التعبودية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك بامثله منها أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع وهي طريقه اهل التحكيم والتقبيح ولذلك يقولون إن العقل يستقل بالتشريع وانما ياتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل قال الشافعي رحمه الله تشاري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه ام عقولهم المادة الثانية المادة الثانية المادة الثانية ونخل بقى انك وحنا برضا عملنا وين هي مصدر اساسي ولا مصدر ولا المصدر الاساسي بالالف ولا مصدر وانت يعني الكلام ده انت بتضحك ليه علي انا ولا على مفسك الشريعة دي متنفعش لتكون حاكمة تحت اسم الله تمام يعني لو عملت في وجود الشريعة كده زي ما قالوا بقى ايه نسوفي ابو طالب زمان عمل شريعة يا مستادات وحطاها في المكتب المكب ومطلقات في الحديد احنا متحنقباله لا يكون تحت اسم الثور تحت اسم الله لتحكمه فيها جميعا بنحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كده وقادي البلود بقى اللي عندنا بتاعها هتقول بقى ان انا هحطها تحت طائلة القانون وتحت طائلة الاغلبية ويبقى مصدر ويبقى هو المصدر الاساسي يا جبعة اخلي بقى لكم بقى مصدر الثانية معاه مفيش كده الشرك ما بيمتعد قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي اخرين ترك هو شركه يلا نحن شريكك خلي بالك من ده اللي حصل ايه هو بقى اللي بيقول انه ليس شعري هل حكم هولاء التعبد لله؟, التعبد لله شرعه ام عقولهم بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين او المهين لا حاكما متبعا وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه اصاله فكل ما عمل هذا العامل بهميا على ما قطبه عقله وإن شارك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع أليس لازم الشرع يبقى مفرد لوحده يخلي بالك منه هاي بحد ما فيش الكلام الكلام دخلت ما ينفع ترى موضوع ثاني بيتكلم فيه رحمه الله يوضح المسألة دي بيقولي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 في معالم الطريق ده معالم الطريق بيتكلم عن ايه يقول ان احنا مش هنقول للناس لو سمحتوا يعني حكموا الشرع وخلوا الشرع يحكمكم وحسيحيحلوا قوي ده انت حتزدهر ده يعني انت لا لا لا لان احنا نقول له انت ملزم انك تحكم الشرع تواهم انت بقى لقيت نفسك ازدهرت او بتأسل انت ملزم تحكم الشرع كان رسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم بذلك ويأمرهم بذلك وربط على عرباته حاجة بالقول لتحكيم الشرح يبقى فيه ما فيهوش رخاء بل بالعكب فيه الرخاء وفيه الحرية وفيه وفيه ازدعام وفي كل حاجة نبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى, إلى, إلى, إلى رؤساء عمراء الدول العظمى كسرى وقيصر والنجاش وكده يقول له اسم تاسم اسم تاسم مني يعني وإلا حسوق عليك الحملة وكانوا لا يخابون في الله عز وجل ولا يخافون انهم تلاحب لا يكشيف سرعا نبتك وحنشوف ان شاء الله من قبل الزهاد كانت ايه ده لكن عايز لك حتى لو كان انا مليش دعوه ان هكلمك في انك انت, انت ملزم في حالك ماذا والله يصلي وبعد ما تصلي حتى واحد اديك 50 جنيه كلام انت تصلي شو امر صليت بقى فلوسك من ايه صاحب 1 سارك الدنيا زادت معاك مش قضياتها انما انت لابه تصلي الفريق ده في امر خلي بالك من ده، لذلك ده كلام ان شاء الله نبقى لي لات بيه كلام كويس خالص يتاب يتاب من كيف تقبل الإسلام هؤلاء فليقول رحمه الله آه يقول آه وهذا فالمبتدع من هذه الأمة إلا ضل في أدلاتها حيث أخذها ما أخذ الهوى والشهوه لا ماخذ ما الانقياد تحت احكام الله ولهذا وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه فالبالجة وأخذ الأدلة بالتباح ومن شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاجتزاء فهي بالظواهر الاجتزاء فيه بالظواهر بالظواهر فقل... فقل ما تجد فيه نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير من تقدم في غير هذا العلم وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتاول على غير ما قصد فيه فاذا انضم الى ذلك الجهل بأصول الشريعه وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد واقرب الى التحريف والخروج عن مقاصد الشريعه يعني عاوز يقول لك لابد انك تقول يا رب امرتني بايه وامشي زي ما ربنا امرني هتبدأ تحط عقلك الاول وهواك الاول وتاخد كلام ربنا وكلام النبي فسلم وكلام اهل العلم اتطوعوا ليه يبقى هي دي شكل البدعه بالظبط بيقول, بيقول لي بيقول ان اي العرب كانت تجتزئ في كلامها بالظواهر. بقول لك قضية الظاهر دي قضية خلاص ما فيهاش كلام هو على ظاهير فالعرب فالعربي يقول لك كن فصلي يقصد من الصلاة صلي صلي لها اعمال واقوال مفتتحة بالتكبير ومفتتحة, بالتكبير ومفتتحة بالتكبير يوم يجي واحد يقول لك هو مش من معاني الصلاة الدعاء اه مش من معاني الصلاة من نار صلاة صلاة يجي من معاني نار اه خلاص يبقى اقول لك ام فصلي بيقول لك ام حضرنينا الغداء وقال لعن النار يعني ايه انت بتقولي الكلام ده ليه ده عسان يعني بقى يعني مش داروه او على حيلاقي ودهي هنا وجيب كلام للأهل اللغة بيقولوا كده او حيلاق بس الحياة ده مش منضبط بقواعد الظاهر فقال اذا حصل كده وجاب الكلام ده على على استزقت له العرب من الظاهر فقط وهو كمان جاهل ما بقاش متاول ده بقى محرف خلي بالك ده بقى محرف ده النص خالص عن عن ما هو عليه قال وكل ظاهر يمكن فيه ان يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتاول على غير ما قصد فيه طب زي ده؟ زي ده؟ بيبدا بايه اهو يبدا يتاول ده بقى مش تاويل ده ايه؟ لا حلو اخذت للتناثة لات ملعب ده لات اقول اللعب تبخذ لك كمان موضع تاني تضلع كده من الامام العظيم ده وخذ لك موضع تاني با لنا برضو القضية اكثر مسألة الايه مسألة, الـ مسألة الـ الـ الابتداع وهو بيبتدع بضعة شركية زي ما انت شايف كده بيبتدع ايه اللي حصل في البدع. البضع بيقوله الثاني ان الشرع قد دل على ان الهوى هو المتبع الاول في البدع. عشان كده يا كل أهل البدع بسموا أهل الأهواء، واتبع هواه وكان من الفرقة. الهوى ضد الشر والحق على طول. تبي تبع هواه؟ أتبلش؟ فلذلك اه اه العلماء سموه أهل الأهواء، لأن دام أشرى إلى القرآن والسنة فأخذ العلماء الكتب الشرع، وبدأوا يسمونه أهل هوا، ورد على أهل الأهواء. وراش كل السلف وكتب السلف وجد. يقول ان الهوى هو المتبع الاول في البدع وهو المقصود السابق في حقهم ودليل الشرع كالتبع في حقهم ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وفقط اغراضهم احيانا يقول لك كلام بحسة انك هتستفرغ من كتر ما انت مش مستحمل يقول لك زي ما انت تسمع كده زي ما لك في اللقاء اللي فات الكلام اللي الناس عايزين يتأهلوا يا جماعة ومش فاهميني التريعة تعرف لما طلع اه علاء الاطوان ها وطلع قالوا والله ياصر التعب ده اكتر ونس مش متعلمة وما اقدر يفهم ولا يعرف انتخابات ولا ديمقراطية ولا حاجة قام عليه الناس وقالوا احنا بس احنا اطوان اتضرأت منه ايه تقول علينا كده ان احنا مش مش فاهمين ومش ادلين ولا كده وده بيكلف كلام بلعب الوجاد يعني لو كلمت في العلمانية وتدارسها والكلام ده حتى فيناها حيانا معقدة كده مش ممكن تفهم صحيح لكن طبعا انت عارف العلمانيين دول ببعزين انك تسلم للقياد وهو يسوق وخلاص انت انا هم اكثر ناس دموية وتخلق الشاهد يعني ان لما قال كلمة زي كده ما عجبش الناس بعموم النهارده بيقول انا شيخ شافر ما احنا بيقول شيخ الناس مش مش مع وامر ربنا لازم تتأهل الاول تتأهل ازاي؟ اخليه وشرك شوية قاله تعالى كده ببرك بالصمم ده شوية عشان تبقى بعد كده تفقى كلام, كلام الله عز وجل شايف العقل بقى يفكر ازاي؟ ليه بقى؟ عشان الهوى انما الله عز وزالله قال وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فهل من بُدَّكِر؟ العيل الصغير بيحفظه وبيفهم وبيقرأ والامام أحمد لما قالوا الصفات الناس مختلفه في الصفات إزاي نفهم الصفات قال على فهم العام عمرك سمعت ابوك وهو راجل مثلا يعني كثير من ابائنا معاه معاهوش شهاده ومعاه ادبيه او حاجه يعني ما كانوش متعلموش القراءه والكتابه حتى بشكل جيد ولا حاجة ومع ذلك عمرك سمعته اعترض على كلمة مثلا بيدايق بيدايق عمرك سمعت ابوك قال لك كده يا ابني هو وربنا بيقول بشكلها ايه ولا عمرك سمعته يقول كانت له فطرة خلي بالك لكن. بالك خلي بالك يبين مذهبه عشان خاطر يقول اللي هو عايزه هواه اللي دعاه اما جاهلنا انا بقى واستحمرنا يقول لك انا ما حاجة والناس ما بتفهمش حاجة وخلاص انت هنا شايف جرنا الفن ولذلك بيقول يتاولون كل جديد خالف هواهم ويتبعون كل شبهه وافقت اغراضهم كل زمن يا جماعه في فتره بقى ويقولوا كلام بتيمين ولا ايه ده كلام متامل لكل زمان في فتره اه يعني تقصد ايه حضرتك يا شيخنا ان زماننا ده في فترة اه وانت موجود كان موجود كان موجود يعني عايز أخسر. عايز افهم بس يعني ممكن في زمان فتره الناس جهله والعلماء موجودين انا انا انا افهم العلماء موجودين فيبقى في فتره ان الذين يدعونهم الى التوحيد مش موجودين إنما إنما العلماء موجودين والعلم موجود وبعدين تقول الناس ما تفهمش دي ولا عارفين حكس. طب خلاص. إذا كان الناس مش من انت بتشتري انت تدعو الى الله عز وجل شايف ازاي التضارب والتضارب والامر اللي هو يعني صراحه نكد عظيم جدا يقول الشاطبي رحمه الله ألا ترى إلى قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فاثبت لهم الزيغ اولا وهو الميل عن الصواب ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم والمحكم الواضح المعنى هو ام الكتاب ومعظمه ومتشابهه على هذا قليل فترك اتباع المعظم الى اتباع الاقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه الا الله او يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وليس ذلك إلا برده إلى المحكم ولم يفعل المبتدعه ذلك فانظر كيف اتبعوا اهواءهم اولا في مطالب الشرع بشهادة الله عز وجل قال الله عز وجل فين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فنسب إليهم التفريق ولو كان التفريق من مقتضى الدبيل لم ينسبه إليهم ولا أتى به في معرض الزم وليس ذلك إلا باتباع الهواء خلي بالك من الكلام ده كلام في منتهى الروعة كلام عظيم جدا للإمام رحمه الله خد كمان المقطع بقى قبل ما نخص بقى في أحكام التأويل أولالك عشان تعرف ايه اللي حصل بالظبط وليه عملوا كده وكيف تا هذه الامور باتباع اهواءهم قال الثالث ان عامه المبتدعه قائله بالتحسين والتقبيح فهو عمدتهم الاولى وتركوا يقولوا كلام مين المعتزله مش كلام اهل السنه فهو عمدتهم وقاعدته, من أولى وقاعدته من التي يبنون عليها الشرع فهو المقدم في حالهم بحيث لا يتهمون العقل وقد يتهمون الأدلة اذا لم توافقه في الظاهر حتى يردوا كثيرا من الادلة الشرعية بسبب يعني بسبب العقل ولا يردوا قضية من قضايا العقل بسبب معارضة الدليل الشرعي اللي هو شافه بس خلاص ما فيه ثاني طيب حاجب لك دليل يا ما فيش الكلام ده وانا بقول لك اهو ان البعض عمل بحث وقدمه لبعض المشايخ وقالوا ده الكلام في قضيه التحكيم وجاب كلام من بره ده كلامك انت مش هقول لك كلام حد ثاني ومش هجي انقل كلام الايامنا انا هقول لك كلام اللي درسته على ايدك ده كلامك انت عمل ايه راح نطبق الورقه وقال له خد اللي جزاك الله خيرا ما راحش حاجه ما ازاي وغيره قال له كده وغيره اللي عايز اقوله لك قوله له انه المنحه عظيمه جدا الاخوه ولا بد ان احنا نتفهم هذا الامر لان ما دخلنا ما دلسنا اليه الان هو فتنة عظيمة جدا متكاملة افضل علم طيب عايزين نتكلم بقى في مسألة المسألة ده حكم التأويض خيب احنا قولنا خلاص الاجتهاد طبعا اجتهاد بمنظم التأويض لكن الاجتهاد خلاص ما فيك اجتهاد اللي بيغلط في الحاجات دي خلاص بياخد الحكم اه ما بيعزرس بانه هو اخطأ اخطأ في اخطأ زي زيره في الظروع طيب التاويل بقى إيه, هو ايه الامر في التاويل شوف هنا بقى الايام الشافعيه الكلام ده انا طولك بس انا حديك يعني نص كده عشان اقولك بس ان في تاويل هنا الظاهر مفيهوش تاويل الايام الشافعيه رحمه الله في الرساله لما ذكر الامور الظاهره قال مثل الصلاوات الخمس وزكاه في أموالهم وحرم عليهم الزنا والخمر إلى غير ذلك. ويقول وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله عز وجل وموجود عند في السنه ويعرفه أهل الإسلام. يقول وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط. من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع انا قلت لك النص ده بكده احنا المتفرق بين المساء الالظاهرة والخفية بس انا يقول لك انا عشان تعرف ايه هدي نص التفاق ايه ايه قال لا يجوز بتخوز ده لا لا لا يجوز مش ممكن يبقى موجود ده مش ممكن يبقى في مجال التأويل ولا مجال الغلط ليه لانه ظاهر واضح الناس بتفهمه على ما هو عليه يفهمه زي ما هو كده حتى كده قلنا ان الحجة فيه ايه مجرد البلاغ اللي هو اسمه هذين والكلك ليه لان هو مش محتاج لي مش محتاج ل يعني لجهد يشرحوا لك ويفهموا لك بخلاف ما يختم من المسائل اللي هو بيمضي في علم بقى الفروع والتكلمك ويقول لك فروع في الصلاه وفروع في الذكاء فروع غيره الى غير ذلك طيب يقول الامام القاضي اياس الشفا استغفر الله ويتكلم عن اهل البدع من المؤوله يتكلم بقى عن المعتزله والجهميه وغيره فبيقول فالعصمه مقطوع بها من الشهاده ولا ترتفع السباح خلافها الا بقصد عايز يقول ان احنا ايه ليه العلماء اختلفوا بكثرهم قال عشان بيقولوا لا اله الا الله عندهم اصل الدين عشان كده قلت لك في اول السلسله خالص فرع بين اصل وصول الدين معهم لا اله الله هو الاصل الكبير الاطار العام فلذلك قال احنا عايزين حاجه مقطع بيها هنا بعض العلماء قال إيه قال هم معاهم لا إله إلا الله وخلص دخلت عليهم شبه في اللغة العربية خلص فاحنا عن هو, هو غلطان من يدخل يحتاج هنا كان لابد أن يتبع للثلاث ويرفل وخلاص لكن اللي حصل له كده فإيه فقال إيه هو ده اللي خلاهم رجعوا حصل خلاف من أهل الأهل المستطيع إن هم كفروهم وزي بعض الامازيغه تغيرهم يعني مش, مش لكن ان بعض زي ابن حتى ده يعني مش ان لكن هل قالوا بقى والله تأولوا او قالوا مثلا اذا تأولوا غلطه. يبقى نجيهم اجر واحد لا اسمع بقى لي بيقول هنا قال ان اهل البدع دول معذورين في البدع لان هو نظر لا ده في القرآن وفي غيره تعالوا اللي انت قلته دوت خطا وبعض العلماء قالوا انت كافر عشان خطر ان انت آآ آآ آآ يعني بتعذرهم في حاجة زي كده ثم من الله عليه ورجع عن ذلك فضل عز وجل وحن نسال الله عز وجل ان يمن علينا بفضله عز وجل ويمن على مسيخنا ان يرجعه فرجع عن ذلك وقال أرجع صغرا وأكون زيلا في الحق أحب إليه من أن أكون رأسا في البقر رحمه الله خلاص طبعا كان ذكره للسوطين في, في الاستمبر قال عن قصة وجوه دي يعني طب بيتكلم في مسألة ايه في مكان عرضة للتأويل لما ذكر قول هذا راضي بقوله ايه بقى بيقول وذهب عبايد الله بن الحسن العنبالي الى تصويب اقوال المستهدين جزاك الله خير الى تصويب اقوال المستهدين في عصول الدين فيما كان عرضة للتأويل قال يبالك برضه كلامه ايه كلام حتى عبايد الله بن الحسن كلامه ايه كلامه منضبط انه قال ان دي حاجات ممكن يحصلها تأويل فممكن نعذرهم قالوا لا ولا حتى نعذرهم فغلطوا في ذلك زي ما قلت لك ولذلك هنا بقى قال ايه اجمعوا سواه يعني سوى الحسن عبيد الله بن الحسن عنبل قال إذ اجمعوا سواه على ان الحق في اصول الدين في واحد والمخطئ فيه قاسم وعاصم وانما الخلاف في تفسيره يبقى هم هنا قالوا والله فاول معلش نعذرهم ده فضل عن انك يقول لك خش في الموضوع وتأول وخش عليك. ده يقول لك بكذا بيديك اذن. فاخده لك? لا ما قالوش تك. ده, ده بيقول كده ده نقل فيها ايه بقى? سمعين يا اخوة? نقل الاجماع. الاجماع لك. طيب. شوف هنا بقى بيقول ايه? برضو في اتفاق رحمه الله. بيقول قال حبيب ابن الربيع في قصة رجل ان شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كررها وقال اقصد العقرب سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقصد العقرب والعقرب ذال اصول الله رسوله من الله عز وجل فقال اقصد العقرب فحكم احمد بن سليمان صاحب سحنون بقتل من الملكية حكم بقتل عز وزاله وبعدين قال ايه اللي بقى ثلث ليه فقال حبيب لان ادعاءه التأويل في لغض صراح لا يقبل الطالب متأول يقول له لا يا فندم دي الدين حضرتك ما تتأول ولا تفرح هنا خالص ما دي ساعتينه خالص ده النصارى تتقاولوا واتهسوا فعاملوا ولهو معيش وثالث ثلاثة بقى وحكايه مخرقة ليه مش شغال دماغه في الحاجات دي ما يفهم خلي بالك فالدعاء بالك فادعاء ولذلك قال ادعاء ده مش هقبل له والتأويل في لفظ الصراحه لا يقبل انا بقول لك عشان تفادى بالمثال الظاهره والخفيه اصل حيطلع لك مجرم ويأخذت المسائل ببعض يجبلك كلام يتقول لك والله يقول اهل التأويل واذا تأول ويؤذر بالتأويل ده يتكلم فين؟ يتكلم بالأطول في الواضحة. الواضحة. الواضحة اه ممكن البداية لما يتكلم هنا يقول يغفر له كائنا من كان اه صحيح يقول كده يغفر له ازاي زتان؟ معنى بقول ال ال عباية الله من حق العنبالي بقوله وحمى الله صلا رجع رجع طيب وقال نكون ان اكون رأسا في, في الحق خير من اكون راسا في الداخل اوه الله رضي الله عنه ورحمه الله وخلاص تابعه ونرضي ان الله عزة زال يتوب عليه وكل حاجه لكن احنا قابلين منه تأويل لا لم يقبل التأويل يا, يا اخوه من اهل البدع مطلقا مطلقا مفيش تأويل يقبل من اهل البدع ليه؟ من اهل البدع في الاصول يعني ليه؟ بقى اصول صريحه صريحة اسمع كلام تاني برضو لي القاضي عياض رحمه الله برضو في الشفا قال ايه قال واللفظ الصراح لا يقبل فيه التاويل نقله ابن تيميه في الصارم المسلول بنصه وفصله قال كده واللفظ الصراح لا يقبل فيه التاويل لان ده بقى انواع التاويل اللي قلنا عليها ثلاثه ده اسمه ايه اسمه تاويل فاسد وقد يتدرج الى ان يكون تاويل لعب لاعب اللي هو بقى بتاع اليومين دول بقى بيكلم لاني بص يا اخوه احنا قلنا ان تعريف التاويل اللي هو صرف الراجح الى المرجح القريب صح طب ده ممكن لما يجي واحد يقول لك والله ايه والله يا جماعة قال الله عز وجل مثل بيدي. لما خلقت بيديه بيقول لك لما خلقت بقوتك ليه؟ اصل مش عايز اشد ربنا بخلق وبتاع ما يقبلش منه الكلام دوت ويقولوا ده كلام صحيح لكن بيبقى في دي مدخل يعني ايه ويقدر يقول لك ايه والله انا بقوله في اللغه برده بتقول ان ايه ان اليد دي ايد فيها قوة وبتاع ها طيب انا بقى لو عايز تصرف الرجح الى المرجح بالقرينه في هذه العباره لا اله الا الله ها هو ده الصرف الراجح اللي هو ايه لا معبود بحق الا الله الا ايه يعبد مع الله غيره عشان كده ما ينفعش في اصل الدين تقول ما فيش خاطف ما ينفعش ولا حتيجي لغه ولا حتيجي ده اسمه لاعب اسمه لاعب واسمه الحاج اهمش خلي بالك بالمساله دي ولذلك هنا بقى اسمع النص ده من ابن الوزير رحمه الله قال في اثار الحق على الخلق لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضروره للجميع وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع اسماء الله الحسنى بل وجميع القرآن والشرائع لا خلاف اجي اجماع ثاني هو بس اجماع القضي عياض الاولاني واجي اجماع ثاني ان هو التأويل هذا لا يقبل في اصول الدين قلنا القاضي عياض قال ان ادعاء التأويل في لفظ صراح لا يقبل والكلام ده قاله ابن تيميه زي نقله بنصه وفصه في في الاثار من المسلم <تصفيق> التاويل لا يكون افتداء <تصفيق> <تصفيق> اصلا في <آه> اصل الدين <تصفيق> خالص يعني زي ما قلت لك ده الراجح ان المرجوح لايه هتقول لي يجوز عباده غير الله اه هسال كده النهارده بقى يجوز نقعد اربع سنين ربنا ما حكمناش بحاجه خالص قال الله كان قبل كده بقى انا 30 سنة لا فيش برضو حكم نفس القضية اه بس المساء اللي قلنا جاي. جاي كان بيطمع يتجبر علينا ويقول لك خلاص هو محكوم ونتهينا وكان هؤلاء لا يذكرون احكام هؤلاء ولا يقولوا كانوا بيقولوا مسلمين وجاهلوا مسلمين ومتأولين وحاولوا الناس يوقعوا لهم ويقول لك بعد كده لابد ان تسمع له وتطيع وهو يغفل عن انه بيقول لك تسمع رسال الديمقراطية مش لشخص عادي كما سو لك ان شاء الله بعد ذلك اللي يقول لك اسمع لهم مواطع ده بقى في العزر يقول له لا ده انت مش معاصلت بقى انت كفرت ليه بقى لانك بتقول لي اسمع واطع في الديمقراطية مش للشخص اللي اللي بيحكم بالديمقراطية النهاردة مش لالحجاجة ان اختلف الناس تكفيره في السعر فناس قالوا لا والله يكفر بس ايه بس اه هو جدا كفر له واحد لكن خلاص فيش انما انك تقول له ان يسمع له هو نصير مواطع لا الحجاجات كان بيحكم بالإسلام. إنما فعل أفعال مكثرة إنما, إنما تتحض بعض العلم طبعا هيقول بعض الثاني فاسترقه بس إنما, إنما هؤلاء حكموا بالجين مقراطية فلما تقول تسمع الأولى تقول تسمع للجين اللي انت متفئ معايا زمان أيام ما كنا زمان حيقول لفترينك بتقول كده يعني زمان متفئ الديمقراطية خطة فإذا كنت سابس عن الموضوع ده بقى يبقى متقولش ده سمع له هو تطيع التفك بين حضيتين أنك تتوقف في تكفير المعين وتقول هذه البدعة المنكرة من انك تقول اسمع تقول... له وقفية يبقى ايه ده التأويل انعقد الاسمع على انه لا يكون عارضا يرفع الحكم ولا يكون اصلا يليك خالص باصل الدين, الدين. امال ممكن ده يبقى بعد كده في ايه موانا في المسائل الخطية امال ايه بقى حكاية التأويل بتاعه فلان ولا فلان هنيجي عندها في الشبه والرد على انه متأولش ولا حاجة لانه ده كان ظاهر ادلة ظاهرة ومش ادلة خفية ومش حيضفع في هذا تاويل وانما اتصنع تاويل بتطريقش اللغ لما نقات ان شاء الله نخش في خلق المهم احنا لما بنتكلم في قصة دي بزاق يبقى مفيش تحويل نتكلم بعد كده ان شاء الله عن عارض الجهل وعارض الاكراف وان هذا بقى ينفع برضه يبقى عارض في المساعدة الظاهرة في الشركة الاكبر وأننا مش حينفع إن شاء الله عز وسلم نزيله عليه للقاء الآتي أسأل الله عز وسلم أن يتعلن وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل نسواه فهذا لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على سبيلنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته